Alhamdulillahi Rabbil Aalameen Wa salatu ala wa sahbihi ajma'in bij bi-ihsana ليتر المقطوع المتصل الاسنادي حتى المصطفى من منه. من الله, <تصفيق> الله. على رسول الله وعلى الناظم للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع المسند المتصل الاسنادي من رو، رويل حتى المستفقى ولم يبين طالب رحمه الله ومعظه لها من الاقل <تصفيق> ومن عمله تابين هو المخلوق والمسند المتاصر لاسماري من رويل حتى المستفقى ولم يبين الله الله وما اودي للنبي والمصنوع وما لتاب هو المقطوع فالمسند المتصل الاسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن بسم الله Ja. Awesome. PowerPoint. Rachel, Taala is dat? Wat is dat? Wat is dat? ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقيه؟ هذا هو المرفوع هو من أي مباحث مباحث المتن بمعنى أنه لا ينظر فيه إلا إلى المتن فقط وهل يلزم من المرفوع أن يكون صحيحا؟ لا يلزم قد يكون صحيحا وقد يكون Dunne, de handelingen van de kant van de de kant van de kant van يعني قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح وقوله وما لتابع هو المقطوع ما معنى وما لتابع هو المقطوع؟ ما أضيف على أي... هم؟ نعم ما أضيف للتابع من قول أو فعل أما التقرير فلا يسمى مقطوعا. ما الفائدة من معرفة المقطوع؟ Kijk, en ik والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن فقط المسند هذا ها لا ها دخلت في الاصطلاح هنا عرفه بتعريف ماذا ناخذ من هذا التعريف تعريف البيقوني <تصفيق> يعني تعريف الناظم صحيح أو غير صحيح أي شيء لنأخذ عليه والمسند والمسند لا يشترط فيه ذلك سليم في الجملة سليم نعم في الجملة تعريف سليم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اي مباحث عماد. نعم اما من كونه مباحث المتن فلابد ان يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واما كونه مباحث السند فلا بد ان يكون متصل الاسناد المسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن halen? Kan het een verbinding tussen de en de voet? tussen de en de voet? De voet is een verb. De verb is een is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 وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف اتى مثل امام الله ان بان الفتى يذاك قد حدثني قائما او بعد ان حدثني تبسما حسب. يقول الناظم البيقوني رحمه الله تعالى في البيت التاسع وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل هذا هو النوع السابع من انواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في منظومته وهذا النوع يقال له المتصل والمؤتصل والمتصل بالواو وهذا النوع عرفه الناظم رحمه الله تعالى وشرط فيه شرطان الشرط الأول أن يتصل والثاني أن يكون منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا التعريف يكون المتصل والمسند عند الناظم رحمه الله تعالى سيان وهذا غير سليم فإن المسند غير المتصل المسند غير المتصل فهو شرط في المتصل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل هناك اعتراض آخر على المصنف رحمه الله تعالى في قوله وما بسمع لا يشترط في المتصل ان يكون سماعا فقد يكون اخبارا قد يكون اجازه قد يكون مناوله فتقييده بالسماع دون غيره فيه قصور او فيه تشدد لان بعض اهل العلم لا يرى الاتصال الا بالسمع هذا مذهب متشدد جدا وهو من الشذوذ بمكان وهو غير معمول به وليس عليه العمل والعمل على خلافه أو قد يكون قصور منه رحمه الله تعالى حيث أنه لم يتنبه أو ذكر الصيغ المتفق عليها وترك ما فيه خلاف لأنه صيغه العرض فيها خلاف والمناولة فيها خلاف والإجازة كذلك والوصية إلى غير ذلك والصحيح في تعريف المتصل أن يقال ما اتصل اسناده إلى منتهى فقولهم ما اتصل إسناده سواء اتصل بطريق السماع أو بطريق العرض أو بطريق الإجازة او الوجاده او غيرها من طرق التحمل الصحيحه عند المحدثين المعتبره ما اتصل اسناده الى منتهى وانتهاؤه سواء كان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي فيقال له المتصل اما اطلاق المتصل على اقوال التابعين ومن دونها فلا يطلق على سبيل الإطلاق لأن بين اللفظين تنافر متصل مقطوع بينهما تنافر من حيث اللغة لكن يقولون متصل إلى ابن المسيب مثلا أو متصل إلى الحسن البصري بقيد أو متصل إلى مجاهد أما متصل مقطوع ففيه تنافر من حيث الوضع اللغوي فلهذا ترهم يتحاشون هذا التعبير في كلام أهل العلم فعلى هذا التعريف الذي سبق أن كل مسند متصل دون العكس كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا لأن المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون دون ذلك وأما المسند فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم مثال للمتصل المرفوع مثلا ما رواه مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متصل مرفوع مثال المتصل الموقوف ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله أو من فعله هذا متصل موقوف وقد يكون اقوال التابعين يروي مالك عن نافع من قوله هذا يقال متصل الى نافع متصل الى نافع فقول الناظم رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل بعض اهل العلم يقول قول الناظم وما بسمع اخرا اراد اخراج طرق التحمل الباقيه يعني مقصوده من الناظم خراج الاجازه والوجاده لانها طرق غير صحيحه في التحمل لكن هذا غير سليم العلماء لهم تفاصيل في الاجازه العامه والخاصه والوجاده كذلك والعرض الى غير ذلك فالصحيح ان الناظم عليه اعتراض في قوله وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل ثم قال رحمه الله تعالى مسلسل قل, على على مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما, قد أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما هذا النوع الثامن من أنواع علوم الحديث وهو ما يسمى بالمسلسل والمسلسل في اللغة مأخوذ من تشابك الشيء بعضه مع بعض، وقيل المسلسل هو المتصل بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد لأنه يتصل تتصل حلقاتها بعضها ببعض، وأما المتصل في تعريف أهل الاصطلاح هنا الناظم رحمه الله تعالى. ذكر أنثلة ولم يذكر تعريفا مع أنه وعد أن يذكر تعريف لكن قد يكون عذر الناظم رحمه الله تعالى أن التعريف هنا إنما يحصل بالمثال لأنه قال هنا مسلسل قل ما على وصف اتى مثله. هذا تعريف الأول لكن فيه قصور واضح فالمسلسل هو ما اتفقت رجال اسناده على حاله واحده او صفه واحده سواء كانت قوليه او فعليه او مركبه منهما هذا هو المسلسل فعلى هذا يظهر ان المسلسل منه ما يكون صفه للراوي ومنه ما يكون صفه للروايه صفة للراوي كالمسلسل بالمحمدين يعني الاسناد من اوله الى اخره حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال عن محمد قال سمعت محمدا الى اخره هذا يسمى مسلسل بالمحمدين او مسلسل بالحفاظ من اول اسناده الى اخر اسناده كلهم حفاظ او مسلسل بالفقهاء كل تلميذ يروي عن شيخه التلميذ فقيه والشيخ فقيه وشيخ الشيخ فقيه وهكذا إلى أن ينتهي الإسناد هذا مسلسل بالفقهاء وقد يكون مسلسل ببلد كلهم بصريون مسلسل بالحجازيين مسلسل بالمدنيين بالخراسانيين هذا كذلك نوع من أنواع المسلسل وكذلك أن يكون مثلا تسلسله بالزهاد أن يكون مسلسلا بالزهاد هذا صفة الراوي وصفة الرواية كأن يكون مسلسل بماذا كأن يكون مسلسل بصيغ من صيغ التحمل المعروف كله مسلسل بالسمع سمعت قال سمعت قال سمعت إلى آخره أو مسلسل بحدثنا أو مسلسل بالعنعنة مسلسل بالعنعن صفة الرواية هذه صفة للرواية وقد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون مركبا منهما التسلسل من جهه اخرى ان يكون قوليا مثلا كل مثلا حديث معاذ يا معاذ اني احبك في الله فلا تدع ان تقول دبر كل كل صلاه اللهم ان اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ يا معاذ اني احبك في الله فقل قالها معاذ للصنابحي الذي يرويه يروي عنه هذا الحديث قالها الصنابحي لعبد الرحمن الحبلي وهكذا تسلسل بالمحبه تسلسل هذا الحديث بالمحبه ولنا اسناد فيه من عن شيخنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم التسلسل بالمحبه وهذه قوليه وقد تكون فعليه تسلسل بالمحبه قد يكون فعليا كما أشار إليه أو عند أن تحدثني تبسم هذا تسلسل فعلي يقول له اهل العلم تسلسل فعلي وقد يكون التسلسل مركب منهما قولي وفعلي كحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره فقبض النبي عليه الصلاة والسلام على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فحدث به أنس ثم قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره وحدث به الذي يروي عن أنس وهكذا هذا مركب. من القول الذي فيه آمنت ومن الفعل الذي هو وضع اليد على اللحية أو قبض اللحية هذا المسلسل الفائدة من المسلسل ما هي الفائدة من المسلسل أولا تعرف أنه نوع من أنواع علوم الحديث الأمر الثاني وهو الذي لأجله أو قد يكون لأجله الناظم أتى بالمسلسل بعد المتصل أن المسلسل قد يدل على الاتصال في أكثر الأحيان يدل على الاتصال عندما يتسلسل بالسماع أو بالتحديث أو بقول كل يرويه عن شيخه دل على أنه اخذه من شيخه اخذه عن شيخه أو قال مثلا حدثني فلان بين الركن والمقام كل يقول حدثني فلان بين الركن والمقام هذا يدل على الاتصال الفائدة الثانية أنه يدل على مزيد ضبط يدل على مزيد ضبط الراوي لأنه لا يرويه بتلك الصفة إلا وهو ضابط لها هذه فائدة جليلة لأن الضبط معتبر في قبول الحديث فعندما يقول حدثني بين الركن والمقام دل على أنه ضابط حتى المكان إذا ضبط المكان باب اولى أن يضبط الفاظ الحديث التي هي الأصل في العناية في الضبط لا كونه حدثه في بلدة فلانية أو في مكان فلاني وإن كان هذا الأخير يستفيد منه أهل العلم في إثبات سماع أو عدمه أو الرحلة إلى غير ذلك والفائدة الثالثة فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون في قوله وقد يكون في فعله وقد يكون منهما في القول والفعل كما سبق في حديث معاذ في حديث أنس في حديث ابي هريره قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه او يده في يدي وقال خلق الله التربه يوم السبت فشبك ابو هريره يده في يدي من رواه عنه وهكذا مسلسل بالتشبيك يقول له اهل العلم مسلسل بالتشبيك هذا فيه الاقتداء الصحابي يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام و الراوي عن الصحابي يقتدي بالصحابي الذي هو اصل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هذا فيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون فيه كذلك المحافظه على ما كان في الزمن الاول المحافظه على ما كان في الزمن الاول من غير تغيير من غير زياده كما سمع من شيخه يؤدي ما يجتهد من عنده بحيث أنه يخترع في الدين إذا كان ينضبط في الأخذ وعدم الزيادة في مثل هذه الأمور هل تتصورون أنه يزيد في عقائد أو يزيد في فروع أو نحو ذلك إذا كانت صفة الرواية ينقلها كما سمعها فمن باب اولى أنه يكون متبعا في أمور أمر بالاتباع فيها والا يزيد شيئا وهذا يدل على ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله في مسألة الاتباع هنا أمر يذكر بعض أهل العلم أن أكثر المسلسلات ضعيفة كما نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة أكثرها ضعيفة ويرويها رواه مناكير واقل ما يثبت ويثبت الحافظ الذهبي المسلسل بصورة الصف لما قال الصحابة لو أنزلت علينا آية نعمل بها فنزل أوائل سوره الصف الآية الأولى والثانية وما بعدها فحدث بها الصحابي يعني التابعي على هذه الصفة وحدث بها التابعي من دونه بهذه الصفة إلى أن تسلسلت إلى يعني آخر السند أو مدونه بقليل، فيقول الحافظ الذهبي، وكذلك قاله غير ك ابن الصلاح والحاكم وغيرهم أن أكثر المسلسلات ضعيفة، هذا أولا. الأمر الثاني، هل يلزم في كون الحديث مسلسلا أن يكون مسلسلا من أوله إلى آخره؟ بعض أهل العلم في تعريفه ينوه إلى هذا أنه اتفاق الرواية من أول السند إلى آخره، لكن الصحيح أنه لا يشترط. لا شك ان التسلسل من الاول الى الاخر افضل وأكمل لكن لا يشترط وكثير من المسلسلات لم تتصل الى اخرها لم تتصل الى اخرها الامر الذي يليه لا يلزم من التسلسل صح او ضعف بل هذا امر خارج قد يكون مسلسل بالحفاظ لكن فيه عله قد يكون مسلسل بالسماع استفدنا شرط من شروط الصحه وهو الاتصال بقيت أربع شروط الضبط والعدالة ونفي الشذوذ ونفي العلة فالوصف للحديث بأنه مسلسل لا يستفاد منه صحة ولا ضعف بهذا الوصف فقط حديث مسلسل لا يدل على أنه مقبول أو غير مقبول هذا الوصف لا, يزي... لا ينفعنا في هذا المقام بهذا القيد قد نستفيد بعض شروط القبول بعض شروط القبول قد نستفيدها يعني يكون مسلسل بالحفاظ وغالبا لفظ الحافظ إذا وجدت حافظ فقط في سلم الجرح والتعديم كلمة حافظ في أصل وضعها لا تدل على العدالة لأنه قد يحفظ غير العدل لكن في غالب تعبير الحفاظ إذا لم تجد فيه طعن في عدالته فهو يشمل العدالة والضبط كقولهم ثقة كقولهم ثقة فاذا قيل مسلسل بالحفاظ ولم يوجد في بعض رواته مطعن في عدالته فهذا استفدنا فيه العداله والضبط العداله والضبط لا لا يستفاد منه الاتصال فلان عن فلان عن فلان كلهم حفاظ المسلسل الحفاظ لكن ما نعلم هل سمع بعضهم من بعض او لم يسمع بعضهم من بعض قد يكون فيه انقطاع قد يكون مرسلا قد يكون معضلا قد يكون معلقاً أو نحو ذلك من أنواع التي تطعن في صحة الحديث فإذن قوله رحمه الله تعالى هنا مسلسل قل ما على وصف أتى مسلسل صفة لوصف محذوف تقدير حديث مسلسل مسلسل قل ما على وصف أتى إيجاء على وصف معين ما هو هذا الوصف؟ قال مثل أماء والله انبئني الفتى انبئني الفتى هنا مسلسل بماذا بصفه الروايه انبئني كل يقول انبئني كل يقول انبئني والانباء بمعنى الاخبار قالت من انبئك هذا قال نبئني العليم الخبير الانباء بمعنى الاخبار وهي صيغه من صيغ التحمل والاداء لان الانباء غالبا يطلق في الاجازه فإذا تسلسل كل تلميذ يقول عن شيخه انبانا فلان قال انبانا فلان فهذا مسلسل في صفة الرواية قال رحمه الله كذاك وقوله الفتى المراد به الراوي المراد بالفتى الراوي كذاك قد حدثنيه قائما حدث الشيخ تلميذه وكان الشيخ قائما وحدث التلميذ تلميذه وكان بنفس الصفة التي كان عليها الشيخ وهكذا تسلسل هذا تسلسل بصفة الرواية قال كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم حدثه ثم تبسم حدثه ثم تبسم حدثه ثم تبسم ثم ثم وهكذا الشيخ يفعلها مع التلميذ التلميذ يفعلها مع التلميذ وهكذا إلى أن ينتهي الإسناد هذا يعني مسلسل بالتبسم وهو فعل وكذلك القيام وهو فعل وقد سبق القول فيما سبق هذا خلاصة الكلام على الحديث المسلسل وله أمثلة كثيرة يذكرها أهل العلم لكن كما سبق أن, أن ذكرنا أن غالب المسلسلات من الواهيات وهذه عبارة الحافظ الذهبي في الموقظة أكثر وغالب المسلسلات من الواهيات ورواتها مناكير وقل ان يسلم منها شيء نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم